اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسط رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا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 يا من ملك رقابنا يا صاحبنا في شدتنا يا مؤنسنا في وحشتنا يا مقيل عثراتنا يا غافر زلاتنا يا راحم عباداتنا يا سامع دعواتنا يا الله يا الله يا الله وقفنا ببابك وقفنا ببابك والملك لك وقفنا ببابك والملك لك ويا ربي ما خاب عبدا املك أم يا الله يا الله يا الله تفضل علينا بعفوك يا الله أمن علينا بعفوك ورحمتك يا الله اعترقابنا من النار يا الله اعترقابنا من النار يا الله تجاوز عنا وعن تقصيرنا وعن زلالنا وخطاينا وعمدنا يا ارحم الراحمين يا رب المستضعفين يا الله يا الله مددنا اليك ايدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران ولا تردنا خائبين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 إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليد إنه لا يذل مواليد ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.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 اللهم إنا نسألك خير ما عندك يا أرحم الراحمين يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا رب ها نحن عبادك وإماءك أتينا كتابين، أتينا كتابين، أتينا كتابين، أتينا كخائفين وجلين مخبتين. اتيناك طائعين يا الله اقبلنا يا الله اقبلنا يا الله اقبلنا وامح خطايانا واغفر زلاتنا وتجاوز عن تقصيرنا يا رب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتودد إلينا بالنعم ونحن نجاهر بالمعاصي يا الله يا الله يا الله ما خاب من ناداك يا الله ما خاب من رجاك يا الله من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود اللهم أعتق رقابنا من النار يجمعين ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وازواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وولاة امرنا ومن لهم فضل علينا ومن لهم فضل علينا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن احبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسأ إلينا ومن أسأنا إليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين اكتب براءتنا في هذه الساعة من النار يا رب العالمين اللهم اكتب براءتنا من النار ومن النفاق اللهم اكتب براءتنا من النار ومن النفاق يا رب العالمين اخلص نياتنا اخلص نياتنا صف سرائرنا يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم موجبة لرضوانك العظيم ثقل بها موازين حسناتنا يا رحمن الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا إلهنا ويا رجاءنا يا إلهنا ويا رجاءنا آباءنا آباءنا أمهاتنا أمهاتنا <تصفيق> اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعة اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعة أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم هذا مقام العايز بك للوالدين اللهم ما كان من حق لك فجعلهم في حل من وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاءً وصلةً وصدقةً وذكرًا وبرًّا وإحسانًا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل على قبورهم شعبيب الرحمات والمغفرات التامات يا أرحم الراحمين اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق فوسع عليه اللهم من كان منهم في هذه الساعة في ضيق فوسع عليه يا إلهنا ويا رجاءنا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن القبور ممنوعة ضمة على أهلها وأن الله ينورها بصلاته عليهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم, اللهم نور قبورهم, اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم بدعائنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أفسح لهم فيها مد أبصاره اللهم أفسح لهم فيها مد أبصاره جازهم عنا أحسن الجزاء وأوفا واغفر لهم فيما قصروا في حقنا اللهم اغفر لهم فيما قصروا في حقنا يا أرحم الراحمين أسعدي الأحياء منهم رد خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين مدد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنب إلا غفرته ولا أهمن إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مهتل إلا عافيته ولا ضال إلا هديته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا دينًا إلا قضيته ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوًا إلا خذلتَ، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا سهلًا إلا حققتَ، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مسحورًا إلا فككت سحرة، ولا مسحورًا إلا فككت سحرة، ولا مسحورًا إلا فككت سحرة. اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم عليك بكل ساحر وساحرة من الجن والانس اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا وجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا اللهم شفي كل معيون اللهم شفي كل معيون اللهم شفي كل معيون اللهم إنا نعوذ بك من آعين العائنين، وحسد الحاسدين، وشماتة الشامتين، يا أرحم الراحمين اللهم صر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم صر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا والسقرارنا بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق خادم الحرمين بتوفيقك اللهم وفقه ونائبين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم وفق من بناء هذا الجامع اللهم مده بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالديه يا رب العالمين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلّي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمةك يا أرحم الراحمين.